يا بكر يا برنا الكرار يا قايد على الخماسيه حبوت خايف من الاخطار لا بد تعطيه عيديه تهضر ضربه بدارك على صواريخ ذريه منها حصونه تولى عناره اقارك لابس تمحيها للذل هل الذل واهل العاره اله وجود نرفع لها دولة مغيار دولة خلافة اسلامية نرضي بها الولي الجبار ونطبق احكام شرعية ونعيش في الحياة حرار اخوان من غير قومية ونعيش في